بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أ م يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أ ت ا ه م من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و م ا ب ي ن ه م ا في س ت ة أ ي ا م ثم ا س ت و ى على ا ل ع ر ش م ا ل ك م من من دونه و ل و ل الحسنى شفيع ف أ ا ت ت يدبر ا ل أ م ر من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض ثم يعود إ ل ي ه في يوم كان مقداره الف س ن ة مما تعدون ذلك عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة العزيز الرحيم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 ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أ ب ص ر ن ا وسمعنا فارجعنا نعما صالحا إ ن ا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها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 ل ذ و ق ل ه ا ل د ك ت محمد ر ت ب ل ق ا ب ل س فذوقوا موسوعه ا ل ن ا ن ل س ي ن ا ك م و ذ و ق و ا ع ذ ا ب ا ل خ ل د ب م ا ك ن ت م تعلمون ب م ا كنتم ت م ع ل و ن إ ن م ا يؤمن بآياتنا ا ل ذ ي ن إ ذ ا ذكروا ب ه ا خ ر ل س ا و س ب ح و ا ب ح م د ربهم وهم ل ا ي س ت ت ت ك ب ر و ن ج ا ف ى ج ن و ب ه م عن ا ل م ي ه موسوعه ط م ا ومما ا ر ز ق ن م ينفقون ت ج ا ف ى ج ن و ب ه م عن ا ل س ي للعلوم ا ل ا ه م ينفقون ف ل ا ت ع ل م نفس ما من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من قره اعين جزاء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 ل ر ك ه م من ا ل ع ذ ا ا ب ل أ د ن ى دون العذاب ا شركه دعويه غير ر ب آ ي ا ت ر ب ه ثم أعرض ع ن ه ا ت مضمون اجتماعي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 أ و ل م يروا انا لسوق الماء الى ا ل أ ر ض الجرز فنخرج به زرعا ت أ ك ل منه أ ن ع ا م ه م وانفسهم أ ف ل ا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إ ن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون